يَهْدِ مَنْ تَهْدِ عَلَيْكَ وَيَدْيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ما وإيمانهم وللله جنود السماء والأرض وكان الله علیما حكیما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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوق عليهم دائرة السوق وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وللله غلول السموات والارض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِذًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّه فَسَيُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَهْرَارِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لنا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذا هنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعون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 قُلْ لِلْمُغَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا فَتَكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْكَ مَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ مَا لَا بَأْلِي مَا لَيْسَ عَلَى الْأَحْمَرِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَرْجِحَ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حرج وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم اذ يبايعونك تحت الشجره فاعلم ما في قلوبهم فاذل سَكِينَةً عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 فأيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أعاط الله بها وكان الله على كل شيء قهيرا ولو قاتلكم الذين كفوا لوله الأذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَنْتَهِيَ سُنَّةُ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَذِيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ وَلَهُ لَا مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَحْلَمُوهُمْ تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأغلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدا بَتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا فِي مَا غُمْ فِي وَجْوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستعلغ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار